سوى لف وابتسام أو سيع والأنصار من تضرق كأن بجر عريس ممات صبره و ا منو يلبس درع يحمي ومن صدره من اول يموتيريد منه اللي يكرم بنحره على المنايا تصير شروط لا وجع على عثرة هو انت ها يصيح عليه والعمر مر وكل واحد بد بهوسه ونبراط الاسد خطرات Alianan liyan, šu towal, šu towal Obokainan, nintovor fajra Obokainan, nintovor fajra Ya Alianan, hađerak wain ونريد naufiti jele هجعل زيانة هجعلت تسأل مدامي عها تصور يا ابو الأكبر كبار خوفي وانا بديرة طرور من زمعة وأصحاب الغيرة شبت فيهم نار ما بينا ليخلف بالموع إلا بينا ليندار شيخ الأنصار وقائدهم حشم يا الأنصار يليو وفز عن ريد حفاي إيد حل خيمه زينا ونصيح فينا انصار انصار حتى الموت كل واحد سيف مجرب ينخمه زينا بنتجمع ونشيل الرايه ونصيح الوادي له بعد احنا الشراي انصار انصار انصار أحبكم رفع التراس باتر نقلبها الله ويتبسم عبا رايتنا ترفرف بالعالي ورايتهم تنداس للموترك ونروح سبعين سيفي لوح ندوس رقى بعدانه ونصول ظلمت لي والخيل فوق الخيل نجيب الموت دون خيام ساعات صغيرة ونطي نحكاية ونطي حلوات